قال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين وكلهم من أصناف والطرقية المكارين هؤلاء كلهم من أصناف أهل التصوف مشايخ النصابين مشايخ الطرق الذين يرتزقون بالدين ويرتزقون بالطرق الصوفية وأحوالها وورادها واشكالها ويعني يخربون عقائد الناس ودنياهم كذلك الفقراء من دونهم من المريدين وغير من مدعيين العباده والتنسك يسمون الفقراء وهو اسم من اثناء الصوفيه كذلك كل هذه صور من صور الدجل ذكرها الشيخ وذكر غيرها الطلاسم كذلك الطلاسم وهو كل ما يعني كل ما كان غامضا أو علق بامر غامض كل ما كان غامضا بذاته أو علق بامر غامض تعليق الأمور بالرموز وتعليق الأمور بالحرف والكلمات المبهمة والأصوات الغريبة إلى آخر كل هذا من باب التلاسم هذه الصور كلها لا تخرج عن الأصور الأربعة التي ذكرتها إما زجل المتنبئين الكذابيين وإما دنج زجل المنجمين أو السحرة أو الكهنة وهم العرافون والكهانة المقصود بها تعاطي الامور الغيبيه وممارسه الاشياء الغامضه الدقيقة الدقيقه وادعاء كشف الاسرار والقدره على خرق العادات وادعاء القدره على خرق العادات هذا كله يكون ديهتيان ولهذا يدخل السحر في الكيان وباعصور التنجيم تدخل في الكيان تعاطي الأمور الغيبية وممارسة الأمور الدقيقة والغامرة والدعاء كشف الأسرار أو الدعاء القدرة على الخوارج هذا كله كيام فأي كانت صورته أما السحر فهو المقصود به ما خفي ولطف سببه وعلى هذا فالسحر أكثره طلاسم والسحر أيضا عمل يبهر الناس يكون بمعونة الشياطين السحر عمل غامض يبهر الناس وغالبا يكون بمعونة الشياطين سواء شيطين الإنس أو من ذرية الإنس وكيلا أن السحر هو أعمال دقيقة تؤثر في القلوب والأبدان تتم بعزائم ورقى وحركات شيطانية وهذا وصف من أوصاب السحر وإلا في السحر هو كل ما خفي ولطف سببه سواء كان هذا الأمر مما ليس له تفسير شرعي أو مما ليس له تفسير مادي وعقلي ما لم تستوعبه العقول أو تفسره العلوم أو يفسره العلم ولم يقربه به الشرع فوسح من العمور التي تؤثر في مقادير الخلق كل ما أثر في مقادير الخلق وأحوالها من الأمور التي ليس لها أصل شرعي وليست معقولة عند العقلاء وليس لها تفسير علمي فهي سحر ولذلك الآن يدخل في السحر صور كثيرة مما يرسه مما يرسه الدجالون الآن والسحر كما معروف نوعان ومن عرف هذين النوعين يعني خرج من مما وقع فيه كثير من الناس من الخلاف في السحر هل السحر حقيقة وخيالة صحيح أن السحر منه ما هو حقيقة وأكثر الخيال يرجع إلى حقائق وأكثر الحقائق ترجع إلى خيالاتين فمن هنا السحر نوعان حقيقي وهو أن يعمل الساحر أشياء مادية ظاهرة أي ظاهرة التأثير بينة وتكون بينه وبين أعوانه من من الشياطين أن يعمل الساحر أشياء مادية ظاهرة يربط يعني أحوال الناس الذين يؤثر فيهم بفعل الشياطين وما عملوا شيء مما لا يقدر عليه إلا الله عملوا ما يقدرون عليه لكنهم ربطوا بأمور غامضة يعمل أشياء من الأمور مادية أو نجسات أو غيرها فيجعلها بمثابة العقد بينه وبين الشيطان في أنه مدامة هذه الأشياء موجودة محفوظة في مكان معين أو على نمط معين فإنها هي الرابط بين الشيطان وبين الساحل للتأثير في الآدم وهذا التأثير يرجع إلى أمر حقيقي ولذلك كثير من الناس إذا يعني وفق في, في وجود مكان السحر وإطلافه بإذن الله يشفى لأنه هو العقد بين الشيطان وبين هذا السحر أو بين الشياطين وبين هذا السحر هذا النوع أيضا يعتبر نمط من النار السحر وهو الكثير الآن وهو الكثير ولذلك ينبغي لمن مثلا أصيب له قريب لا قدر الله بسحر أن يحاول أن يتعرف على مكان السحر ولو عن طريق ما يتنطق به الجن إذا ما قصد ذلك إنما جاءه من باب يعني استعمال الرقية فالجن إذا أقبروا بمكان سحر فإن كانوا صادقين فهذا خير ونعمة وكرامة للعبد أن يشفى بسبب هذا الخبر لكن لا ينبغي أن القارئ بأسرعه يعني الاستعانة في الجن يكون هذا من ذلك الفدمة والابتلاء لكن إذا جاءه الآمر بدون خياره أو دون قصده وتعمده فهذا من فضل الله وقد وقع منذ عهد الصحابة إلى يمناه هذا فهذا الشحر الحقيقي كثير وأكثر ما يؤثر في العباد من قبل هؤلاء الأشرار قتلهم الله ومن يستعين بهم أكثر ما يؤثر في العباد من هذا النوع من الشحر الحقيقي الذي يؤثر تأثير حقيقي سواء أثر في أمر مالدي جسماني أو في أر نفسي كله يرجع إلى أصل واحد وهو السحر الحقيقي وهناك نوعا آخر وهو تخييني وهو ما يكون بتأثير نفس بنفس أو نحو ذلك أو يكون باستعمال الشياطين بحيث مباشرة باستخدام شياطين الجن مباشرة بحيث تؤثر على يعني يعني على, على تفكير الإنسان سيطر على مخر وهذا نوع من الجنون قد لا يكون برابط مادي وهو السحر قد يكون بتأثير مباشر من الجن وهو الشيطان وهذا أيضا توجد منه نماذج وأغلبه يكون نوع من مس من الجنون سواء علم أو لم يعلم وأحيانا يستمع الأمران هو السحر الحقيق والسعر التخيل أما التنزيم فهو إدعاء تأثير النجوم في مقادير الخلق ومقادير الكون أو بعضها والكهانة أيضا كما ذكرت قابل لها لها يعني أصناف العيافة كهانة والطرق كهانة والعرافة كهانة وأحيانا نفس التنجيم والسحر كهان هناك بعض الصور تدخل في بعض الناس يعني تدخل في التنجيم والسحر والكهانة والأصناف الأربعة وبعض الناس قد لا يدخل هذا يحسن التنبيه على الصور التي تكون قديما وحديثا فمثلا من صور هذه النواع الدجل من صورها تفصيلية ما ذكره الشيف في الشرح ولا نعيده لكن من صورها أيضا ما يسمى بصد الرصاص هذا إلى وقت قريب وأظن ربما يوجد الآن في بعض البيئات يفتم به يزعمون أن بعض الناس ممن يعالج بالأدوية الشعبية أنه من الوسائل يتعرف بها على العائن أو على الساحل صب الرصاص صب الرصاص في إناء واجعله قريبا من المريض على شكل معين أنا لا أعرفه ويدعي أن صورة العائن أو صورة الساحل تظهر في الرصاص ولا شك أن إظهار صورة الساحر أو العائن في الرصاص عن طريق الجن, الجن قد يكون هذا يكون حقيقة لكن حقيقة بواسطة مخلوق غيبي فمن هنا وقع المحظور طب الناس هذا ما في شيء هذا كرام نقول لا مادم استعملنا وسائل غير مشروعة يعني مجرد جعل الأمور المادية وسيلة لإخراج أو إظهار الأمور الغيبية هذه الوسيلة لا تتم لله عبر الاستعانة بمخلوقات الجن والشياطين هذا هو نفس السحر هو نفس الكهانة. هي بعينها فتفسيرها بالتفسيرات المهمة أو المضللة لا يعني أنها حلال أقول هذا لأن كثير من العوام يعتقد أن الصب الرصاص لا شيء فيه يعني يجد أن الذهاب إلى كاهن معلم للكهان أو ساحر معلم للسحل حرام وكفر لكن يستبيح الذهاب إلى الذي يصب الرصاص والذي يصب الرصاص لجال من هؤلاء الدجاج ما هو الكاهن كاهن وكاهن وساحن. كذلك من الصور استعمال الرقى والعزائم غير الشرائي هذا لا من الدجل نوع من الدجل استخدام الجن عن عقد وعهد استخدامهم بتعمد الجن كما قلت إذا كانوا خدموا الإنسان دون أن يتعمد هذا من فضل الله عز وجل بشرط أن يكون هذا شكل يعني إدمان وعادة لأنه ربما يكون هذا لكن أن, أن يتعمد الإنسان مناديهم هذا نوع من الاستعانة بالجن من ناحية ونوع من أيضا من سيدخل الجن على الانس وهذا هو الحرام وهو الاستنتاء ما بين الانس والجن على عقد اي نوع من انواع الاستنتاء ان يفيدك بالخبر ان يفيدك فيما كان ان يفيدك بصحه يفيدك في انسان مضر انسان او عانه او في نوع من انواع هذا فاذا وصل الامر الى حد ادمان الاستعانه بالجن و استخدامهم واستمتاع بمواهبهم وقدراتهم بعقد أو عهد أو وعد فإن هذا ممنوع أما ما حدث من السلف وما لذا يحدث كثير من الصالحين من أن الجن يعينون الإنسان بجوم ما يكون بينهم بينه عقب ولا عهد هذا أمر كما قلت حيانا من باب الكرام وقد يكون من باب الابتلاف كذا كثر عند الإنسان عند القارئ أو الراقي فينبغي أن يتنبع نفسه إذا كثرت معاونة الجن به وتعلقهم به فهذا نوعا من يعني الاستخدام غير المشروع فليتنبه لا لابد أن يصلي لابد أن يصلي ويؤمر بالصلاة لأن أولا هو يعني ممن يجب أن يسرع بالتوبة فيتوب إذا تبتب تب الله عليه والأمر الثاني أن هذا من من حديث الوعيد لا تقبل له صلاة أربعين يوما هذا من حديث الوعيد لا يعني ضرورة تحققها لأن الله عز وجل قد يغفر له وقد يعني يوفق به صلاته فيثوب وأيضا ربما يبقى له أصل سقوط الفرض بقاء الإسلام ولو لم تقبل الصلاة لأن الصلاة قد لا تقبل لكن يسقط بها الفرض ويقوم بها الإسلام للشخص يكون مسلم فعشان بقائه للإسلام ملزمه بالصلاة ويجب أن يلتزم هو ينبغى أن لا يفهم الصلاة عليه غير واجبة فلي يجب أن يفهم أنه واجبة ولو لم تقبل فرق بين القبول وبين مجرد يعني إقامة أو قيام الإسلام بها وبقاء أصل الإسلام في الشخص قد يبقى فيها أصل الإسلام وإن لم تقبل صلاته من أيضا من هؤلاء صنف أنا أرى بعض الناس دائما يتحدث عنهم وهم استعمالهم أو الإفادة منهم نوع من الدجل وهو بعض الناس اللي عندهم نوعا من الهسترة أو ما يسميهم عقلاء المجينين أو مجينين العقلاء هناك فئة من الناس يكون عنده نوع من الاضطرام النفسي أو العقلي هذا النوع فيه أحيانا إما قوة ذكاء أو يكون فيه جني فيطلع الناس على ما لم يدركوه وهذا حدث أنا أعرف بعض المجانين أو أشبه المجانين أحيانا تأتيه حالة يخبرك عن شيء بينك و بينه عدة كيلو مترات أو مسافات طويلة. يقول فلان دخل البلد فإن تدرك أنه بعد دقائق دخل البلد لكن هذا منسوس فيجب على الناس أو بل يبغي الناس أن يعني يستفزوه إلى مثل هذه الأمور ولا يستفيدوا منه أو يستنطقوه لأن هذا نوع من استخدام الجن هو منسوس او عنده خلل في عقله فلا يجوز للناس أن يستفيدوا من هذه الخصلة فيه في يعني الاكتشاف الغائب أو اكتشاف الغائب لأنه نوع من الدجل بعض الناس يتلهى بهذا وتلذى وأنا عرفت أن الطالب علم كان طلع على نوع من هذا الفئة فوجد عنده بعض الأخبار ففتن فيه صار دائما يبحث عنه ويبدأ يستثيره بشعر وكذا وكذا لأنه من نوع المرهوب لكن عنده اضطراب فالاستثارة بدأ يهدي بأمور ويخبر بأشياء هي عن طريق الجن فصار يدمن حتى أنه كشف عن خلاله أشياء كثيرة فينبغي مثل هذا أن يخوف بالله عز وجل وهو نوع من نوع الدجل حتى وإن كانت بعض أخبار مخيدة لأن الجن يعلم ما لا يعلمه الإنس وقد يحجب عن الإنس أشياء لا تحجب الجن فلا هذا كرام لك أو أنه من الأمور المباحة والجائزة بالعكس فهذا من أبواب الفتنة التي تحدث لبعض الناس وهو نوع من الدجل أيضا من أنواع الدجل والسحر ما يسمى بالزرق وهذا يوجد عند بعض الجهلة الذين يعني يعني يكونون غالبا من أصحاب اللهو والعبث والرقص و الأغاني وغيرها في الغالب تستعود عليه الشياطين وبعضهم يكون بينه بين وبين الشياطين عقود لدفع ضر أو جلب نفع أو نحو ذلك هذه العقود تتم عبر أشياء معينة لبس خاتم أو التلفظ بكلمات تكون هي شعار بين الشيطان وبين الإنسي فأحياناً يحدث من هذا الشخص بعض حالات غريبة كأن يقفز في السماء إذا نسافة ليست من معهود الناس ومن مفدورهم إلى آخره فيتعلق به بعض الناس ويعني يفتنون فيه الزيران أيضا من أنواع الدجل بل إنهما الدجل المغضب إننا في الغالب لا تطع إلا بشرك ومن هؤلاء أصحاب دعوة أو مدعي العلم اللدن ولذلك نجد أغلب شيخ الصفهية دجاجلة وأغلب شيخ الرافضة دجاجلة تجالون في المعنى الشرعي يسمون جرد أنهم لأنهم يدعون الغيب وأنهم يستحوذون على عقول الناس العامة بهذه الأمور وأنهم يدعون العلم الذي يدني أنه عندهم ما, ما ليس عند الناس وأن الله خصهم بعلم وخصهم بتصرف بمقاليد الكون أو بالكشف أمور من أمور الغيب هؤلاء كلهم من فئة الدج وليدخلون في الفئات الأربع حتى في السحرة لأن هذا نوع من السحر والله أعلم اينا اينا لا شك هذا نوع من الكهانه والدجل تشائم باشياء ليس لا يجوز التشائم بها مبني من رقم وتشائم من شخص أو من اسم او من وصف او من طير او نحمد هو يدخل في في العرافة. يدخل في العرافه والتشائم اللي هو دجل بسم الله عليك يا شيخ اذا وضع الانسان احيانا ورقتين مثلا للفصل في موضوع متردد فيه ولا يعتقد فيها شيء أبدا نعم عنده تردد في موضوع يكنم عليها فوضع ورقتين فقط للفصل في الموضوع ولا يعتقد فيها أي شيء مجرد إذا, إذا وضع أي علامة يعني يبني عليها أنه سيعزم بها كان يضع ورقة فيها رقم وخرى بدون رقم أو حصاء أو, أو يخير غيره أو يقول اندخل فلان فأنا أمشي إذا ما دخل هذا, هذا نوعا من الأطيرة والعرافة ولا يجوز لأن الأصل في هذا أن الإنسان يستخيل يستخيل ربه إذا بقي مترددا يستخيل ويكرر استخاره إذا بقي متردد ما فكرت السخارة فل يستشير فإذا عزم فليتوكل على الله ما عزم فهم الطارق ومريض لا يكون علاجه باستعمال هذه الطريقة لا يكون علاجه بهذه الطريقة فأنا أرى أنه ينبع عليها لأنه بعض الناس فعلا يستعملها يقول والله أنا ترددت وربما استخرت فأنا الآن بضع ورقة أو علامة إذا خضرت هذه العلامة فهي دليل على المضيع العمل لا هذا ما يجي أنا أرى أنا ما يجي لأنه علق قدره بما لا يجيز شرع وإن بغي أن يركز على المشروع وإن شاء الله سيهديه لأعز وجل إذا صدق مع ربه لا لا القرعة حق لكن ما القرعة في التخير بين أن يمضي أترى أتر القرعة في حقوق بين الناس في بين في بين طرفين ما قال القران تكون في اختيارنا الشخصي في المنازعه بين طرفين يجوز الاسهام وهو قرعه هذا له اصل شرعي نعم الساهر ذكر الشيخ طرفا من الحكم فيه والمشهور عند اهل العلم ان الساهر ان على نوعين هناك سهره يكون سحرهم بالشركيات سواء عملوا الشركات الشركيات وهو الغالب أو أمروا بها هذا النوع يقتل والأصل فيها الردة في عملها الردة والنوع الثاني من السحر هو استعمال ما دون الشركيات التخرص والتخبطات والعرافة والدجل اللي هو استعمال الغاز مع العلم أنها لا تنفع أو لا تضر يعني نوع من التزاق بالدجل أو بالعرافة ونحوها لكن دون الدخول في الشركيات فهذا هذا النوع إذا كان عمله أدى إلى الإضرار بالآخرين والفساد في الأرض بمعنى أن توجه إليه الناس وصاروا استعيننا به من دون إلا وجل ويعملوا ما يعمله العوام فإذا عم فساده يقتل وإن لم يكن مرتد يقتل لكلف فساده أما إذا ما عمل فساده فيكون عمله كبيرة ويجب ربعه بالروادع التي دون القتل إذن النوع الأول يقتل بحال إذا عمل شرك وأمر بالشرك هذا يقتل على أي حال النوع الثاني إن كان عمله أدى إلى فساد في الأرض والفساد في الأرض ما معناته أنه يرفع القتال الفساد في الأرض معناته أن يفتن الناس فيه ويعلقون مقاديرهم بأقواله إذا كثر رواده وفتن فيه الناس فهذا من الفساد فيقتل لهذا السبب وإذا كان معا ما فساده أو كان برره قليل أو يتخفى ويتستر فهذا يجب أن يردع بالروادع والتعزيرات ما دون القتل والله أعلم أمامي بعض الأسئلة سؤال الأول يقول حيث نرد على من يعتقد الفروج على الولاد ظلمة نستدلم بفروج أصحاب الحرة عبد الله بن الزبير والقراء القراء لفتنة من الأشعة ويقول أيسا هؤلاء من السلف فلماذا لا نكتدي بهم على أي هذا سبق الكلام عن الكثير ومثل هذه الأمور ينبغي, ينبغي أن تحكم بقواعد منهج السلف لا بمجرد الكلام التفصيلي هل هؤلاء يمحقون أو غير محقون. السلف رحمهم الله أولا لا يعدون كل ما حدث في عهد السلف مشروع هذا أمر الأمر الآخر لا يعدون كل ما حدث من أفراد السلف أو بعض جماعاتهم لا يعدونه بالضرورة أن يكون مشروع فقد يحدث من بعض أفراد السلف أو جماعاتهم اللي هم دون الجماعة الكبرى قد يحدث منهم زل عن اجتهاد أو تأول الثالث إنه قد يخفى على بعض من ينتسبون للسلف من العلماء ومن العامة ومن القرى وغيرهم قد يخفى عليهم أصل فيعملون بخلافه وهم لا يدرون أو يتأولون ثم أن الحوادث هذه التي حدثت وقد سميت حالثة الحرة وفتنة بالأشعة واختلف عنها قصة عبدالله من الجبيل اختلف عنها قصتي فمثل حدثة الحرة وفتنة حدثت عن اجتهاد من بعض المنتسبين للعلم وحدث فيها السلام قبلها وبعدها فقبلها حدث أن تكلم الناس في الخروج على يزيد أو في الخروج على البني أمية على عبد الملك فكان أن قرر أهل العلم الكبار أمثال الحسن البصري وغيرهم بأن هذا لا يجوز تأول آخرون وقالوا يجوز لكنهم خالفوا منهم أكبر وأعلم ففي الفتنة الحرة نعرف أن كبار الصحابة الموجودين منهم نهوا عنها حتى لما رأوا عزم أولئك على الخروج خرجوا من المدينة لأن معرفنا ستكون فتنة والذين قاموا بها شباب ما ليس معهم شيوخ إلا واحد أو اثنين في فتنة الحرة الشباب أخذتهم الغيرة والعاطفة وما أطاعوا الكبار الراشدين الفقهاء لكن كانوا مجتهدين وعمرهم إلى الله عز وجل إنما عملهم خطأ كذلك مثل الأشعاد حدث فيها خلاف كبير بين أهل العلم فالعلماء اللي هم مرزع الأمة مثل الحسن والكبار أبوا بل أمروا الناس بأن يكفوا حتى عن جهال هذا الظالم الجبار العاكي وهو الحجاج وقالوا ما هذا إلا ذنب الزنوب فاستغفر الله توبني فأعملوا ما تستطيع ولا يسعكم خروج لأن خروج فتنة أعظم وفعلا حصل ما يعني ما قاله الحسن بحداثره حصل لأنه ما بيعلم الغيب لكن يعرف لماذا نهى الشرع عن خروج لأن خروج يدي لفساد أعظم فلما خرج أولئك على الحجاج كانت الجولة للحديان فكان أن نكل بهم ونكل بمن حولهم بأقاربهم وبالأبرياء من النساء والرجال والأطفال يعني هذا دليلنا على, على منهج السلف والمنهج الأسلم في علم فهؤلاء أخطاء وتأولوا ثم بعد انتهاء الهتمة سواء الحرة أو هتنة من الأشهر كما ذكر الشيخ السلام بعدما نظر السلف في عموم النصوص وفي قواعد الشرق أجمعوا على أن هذا لا يجوز وأن ما حدث زلة من أناس من المسلمين لكن لا, لا يقتدى بهم فيها وأنه اعتبر خروط ولذلك يسمون فتنة وسمون خروج السلطة أنتصم وسمون خروج وفتنة فعلى هذا لا ينبغي الاستدلال بمثل هذه الأمور ومن ينبغي الاحتداء بقول السلطة فيها أنا لا أعرف أحد من علمة السلطة المقتدى بهم في الدين المعتد بقولهم الذين هم مصدر أخذ الدين ومناهجه اعتبروا فتنة من أشعر حجة ولا فاعتبروا الحرة حجة بل العكس اعتبروها زلة فإذا لماذا يستدل هذا المسكين بأدلة هي خلاف استدلال السلف السلف اعتبروها من الزلات ولا زلان يضربون بها المثل على أنها من الغلطات التي وقع فيها طائفة من المؤمنين فهل يريد هذا أن تكرر الأمة الغلطات ارجعوا إلى قوال السلام يقول كلام كلام يعني تقول أو ارجعوا إلى, الى المحاققين لمن محصوا هذه الأمور أما قصة عبد الله بن الزبير عبد الله الزبير رحمه الله عنه ظهر في فترة يعني فراغ في الخلافة فراغ في الفلاحة. لما بويع بعد يزيد المعاية ابنه حصل نوعا من يعني الانفلات و ما تولى الخلافة بحقيقتها ثم توفي بعد أيام ثم بقيت الأمة إلى إمامه ولا خلافة فابن الزبيت دعا ودعي له بالبيع فبوئ له في الحجاز ووصلت ولايته للعراق ثم في هذه الأثناء استعاد بن أميه الخلافة واجتمعات الأمة حولهم فصار الصراء عنك اجتهاد من الفريقين ما نستطيع أن نخطي هذا ولا خطي فابن الزبير يعني ما خرج ولا حتى على يزيد المعاوية رغم أنه اشتهر بالغرض ما خرج لأنه صحابه ويعزل أحكام الفروج فإذن ابن الزبير خرجه وقت فراغ من الخلاف فاعتبر أعتبر أعتبر أعتبر هذا اجتهاد بسائر عليش هذا الاحتجاج مثل هذه الأمور ينبغي أن كل من يعني وقعت عندها للشبهة أن يرجع إلى قول المحققين من الأمة ولا يرجع إلى فتاة وزلات لأنه سيجد مثلا من الفقهاء من يفتي بمثل هذه الأمور لكن هل هو قول جمهور أهل العين هل هو قول جمهور السلف العبرة بجمهور السلف وإلا العالم يزل ومجموعة من العلماء يزلون قد يزل جماعة من المؤمنين طائثة من المسلمين الأخيار يزلون فإذا فتنة الحرة وفتنة من الأشهد هي زلات يغفر الله لمن عملوا بها ولا نقول في دينهم شيئا لكنها ليست منهج هذا الذي يهم وما دانا ليس بمنهج فنترك الخوض هذه. الأمور نترك الخوض ولا تعتبر هذه الأحداث حجة في خرق القواعد الشرعية ومناهج الدين يقول هل من لازم إن لازم الإنسان مسحور أن يكون هناك جني قد دخل به لا لا يلزم وهل ذلك ينطبق على نوع السحر الحقيقي ام التخيلي الحقيقي قد يصاحبه جن وكذلك التخيلي ولا يزم من كل سحر ان يصاحبه جن لكن قد يكون هذا على او على الغالب كان الجن يكون بالدور الذي يريده الساحر في الغالب فلكن ليس هذا بالان الجن مقصود المؤثرات المعنويه اللي تدخل بالسحر لو كان شرعا مساسات معنويه مثل ان يساور الانسان بشيء بالحقيقة يشعر أن يفعل شيء وما فعله وما فعله يشعر أن يرى شيء والحقيقة للناس اللي عنده يقولون ما نرى هذا هذا تثير يعني الغالب أنه مؤثرات معنوية يكون عنده نوع من الوساس الوساس تثير معنوي قد يكون عضي من ناحية الطبية في مخ الإنسان وجسمه لكن هذا ما ندرك هو بالنسبة لنا معنوي هو بالنسبة لنا معنوي نصحة ما, ما يروى من ان الامام احمد اجاز النشر فك السحر بالشح للضروره لا ادري لا ادري هو يجب ان يفرق الناس بين مساله فك السحر ااا بين مساله استباحه فك السحر وبين مساله الضروره افروها امر اخر ما ما محل النقاش لكن لا يقال عالم بان الضروره تبيح الشرك لا يقول علم بأن الضرورة تبيح الشرك أو الوقوع في الشركية لكن هناك أنواع من أنواع فك السحر هي أنواع مادية أو أنواع يعني استعانة في آخرين يمكن الله أعلم أن يكتيبها بعض العلم من باب الضرورة بعد استنفاذ الوسائل الشرعية وبالشروط اللي يكون فيها يعني لا يكون فيها اتكاب لشركيات ولا ضرر بآخرين ولا ولا إلى آخرين أنا أقول محتمل أن يكون أفتى بعض الهمية لكن ليست النشرة على المعنى الممنوع ليست نشرة اللي فك السحر بسحر مثله يعتمد على على, على الشرك ففك السحر بوسائل أخرى غير السحر جائزة بوسائل مباحة جائزة ما أدري يعني فالناس توسعوا في مرحوم النشرة من ناحية وناحية أخرى خلطوا بين إجازة بعض العلماء بإجازة بعض الوسائل في فك السحر للضرورة وبين النشرة التي هي فك السحر بسحر حرام سؤال مجين عن مكان السحر هل فيه محذور ما في محذور إذا, إذا الإنسان عرض له ذلك عرضا إذا عرض الجن لك بأي وش سبب من الأسباب فلا عن أن تسأله إذا كان الأمر متعلق بمصلحة آخر أو بدفع ضر عنه فلا حرجح لذلك والسلف كان يفعلون ذلك وأصل الله وسلم وضارك عن بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا على موضوع قتل الساحل سفحة 764 إليس كذلك وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم فالله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل طبعا هذه المسألة أولا نتعدها سبق الإشارة إليها وأن وهو أن حقيقة السحر منها ما هو تخييلي ومنها ما هو مادي فعلي يعني مؤثر تأثير مادتي محسوس ومنها ما يجمع بين الأمرين وهو الغالب أغلب أنواع السحر يكون تخييلي مبني على, على, على أسس مادية على أشياء يضعها الساحر مادية وحيانا يكون مجرد تخييلي لكنه سعر وحيانا يكون مادتي بحث معنى أنه مؤثر بماده يعني منظورة مشهودة مؤثرة تحس بالحواس فالتنازع في الحقيقة يعني لا محل له هنا وكما ذكر كثير من أهل السنة جمهور أهل السنة على أن السحر ينقسم إلى نوعين منهما هو تخيلي ومنهما هو حقيقي والتخيلي أحيانا ينبني على الحقيقي وكذلك العكس نعم. واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السدود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل فده وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآيات إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرق بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ولا, ولا يجوز الاستعاذة بالجن قد ذم الله الكافرين على ذلك هذه مسألة حقيقة وإن كانت تتعلق بالرقية والرقية موضوع مستقيل لكن نظرا لأن المؤلف الشارع إلى مسألة الرقية وأيضا هي من الأمور التي يتحدث فيها الناس كثيرا الآن ويكثر فيها اللغة ويكثر فيها الـ يعني الـ الكلام لحد شوش على عامة المسلمين طبعا الأصل في الرقية الأصل في الرقية الجواس والاصل في الرقيه ايضا ان أنها تجوز بكل مباح من الالفاظ والعبارات الصحيحه السليمه اقوى الرقيه الرقيه بكتاب الله عز وجل وايضا الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي اللهم لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ونحو هذا من من العبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يجوز الرقيه باي لفظ صحيح يكون فيها الدعاء لله عز وجل ولا يكون في شرك ولا غموض ولا طلاس ولا لبس ويكون واضح وصريح ولذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم استؤذنا أكثر من مرة من تبع بعض الصحابة في أن يرقوا برقى كانوا يرقون بها بعضها في الجهلية فكان يكون كان نبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم فأعطاهم قاعدة وهو ما لم يكن شرك جاز الرقية فيه وهناك نصوص قد تدل على حصر الرقية بأشياء معينة أو بأمراض معينة لكن هذا هذا التخصيص راجعا إلى أنه الله أعلم إما أن يكون مخصوص بمعنى أو مخصوص بوقف ونسخ أو نحو ذلك فتخصوص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية مثلا بالعين والحمة كما ورد في أكثر من الله لا يعني أن غيرها لا, لا يجز الرقية فيه لكن ربما والله أعلم أن يكون هذا محمول إما على أنه يقصد أفضل الرقى وأبلغها تأثيرا هو التأثير في هذين الأمري أو أنه من باب الخبر من باب الخبر للتأكيد على أن أبلغ نوع الرقية هو هذا, هذا النوع وإلا فمدام ورد النبسها سمها الإذن العام فالتخصيص لا بد أن يحمل على معنى آخر تخصيص الرقية بشيء معين لا بد أن يحمل على معنى آخر لأن يؤدي هذا إلى يعني نفض الأحاديث بالأحاديث وهذا لا يمكن يكون فإذا أصل في الرقية الجواز إذا كانت بالقرآن وبالسنة أو, بالسنة أو بأدعية صحيحة مشروعة وبألفاظ بينة ذات معنى مقر شرعاً وليس فيها الغاز ولا طلاشم ولا أسرار ولا إسرار أيضاً بعض الناس يشرب الرقية ليدعي أن يوهيوهم الحاضرين بأن عندها الشيء ليست عندهم هذا نوعا من الدجل أو الحيلة على الدجل أو الوقوف الدجل من مكائد الشيطان على الإنسان فيبقى جنس الرقية جائز ما دام بالضوابط الشرعية وما ينضاف للرقية من أمور هذا يحكم على الرقية من خلاله بحسب ما يرد من الناس من زيادات وإشكالات لأن من مداخل الشيطان على الناس أن أغلب الرقات يضيفون على الرقية أشياء تأتيهم أحيانا بدون ما يشعرون من خلال عبث الجن بهم كحركات وصور أشكال الأنماط من المؤثرات ونحو ذلك سنظاف إلى الرقى هذا من الباطل الذي ينبغي نهله أما الأمور الشرعية المشروعة أو المعلومة التي لا, فيه لبس لا فيها لبس سواء من الأعمال أو الألفاظ ولا حرج أن تكون من الرقى لأن المجلس صلى الله إنما منع من ما كان شرك فقط وما كان السحر ونحن ذلك ولا يجوز الاستعادة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن وجوال حتى يصبح فزادوهم رهقا يعني الإنس للجن باستعادتهم بهم رهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة وقد قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وقضوعه له هذا ما يؤكد ما سبق الإشارة إليه في درس سابق من أن ما يقع فيه كثير من الأرقات والقرى من الاكثار من استعانة الجن أنه ممنوع شرعا وأنه من الأمور التي ينبغي يعني الحذر منها والتوقف عنها وقلت بل ذكرت قوال أهل العلم أنهم ذكروا أنه إذا كان انتفاع الإنس بالجن يأتي من باب الكرامة التي لم يقصدها الإنس ولم يتقصدها ولم يكن بعهد وعقد فهذا لا حرج فيه وربما من يكون من كرام الله للعبد أو من باب الفتنة فليحذر الإنسان وليشكر الله على ما يحدث له من نعمة وليمكن أن ذلك من الله عز وجل وليس من الخلط لكن إذا زاد الأمر إلى حد, إلى حد أن يكون إدمان لهذه المسألة وكثرت الاستعانة بالجن وكثرت المخاطبة لهم وأخذ العهود والمواعيد منهم بأن يأتوا عند الحاجة ويكون هذا مصاحب للرقية دائما لبعض الناس الذين فيهم مس فهذا هو المنوع لأنه هو نوع الاستمتاع الذي نهى الله عنه فينبغي التنبه لهذه المسألة لأنها كثرت عند القرى وأصبحت مسار شكالات ومسارات يعني علقت قلوب الناس بالجن ويعضعه فيقين الناس بالله عز وجل وبالاتماد على السليف الشرعية والأدوية المباحة ونحي ذلك نعم ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله وكان من هؤلاء من يعين مشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين هذا من أسريب الصوفية الصوفية الطرقية كثير منهم يقع في هذا في مثلة التعلق بالجن يسمونه رجال الغيب سواء مخاطبتهم والتعانى بهم وكثرة اللجوء إليهم أو مخاطبة الأشخاص الذين فيهم مس من الجنون منما يسمونه المجاذيب ونحوهم ممن فيهم نوع من يعني الجنون غير الظاهر مجنين العقل وعقلاء المجنين فهؤلاء فيهم نوع مس قد يدخل من خلاله بعض المتصوفة فيستفيدون منهم والمهم أن, أن رجال الغيب المقصود بهم الجن الذين تستعين بهم الطرق الصوفية أو الطرق ويزعمون أنهم يوجهونهم حتى في الأمور الشرعية ولذلك كثيرا ما يستند زنادقة الصوفية خاصة الذين تكون في التصوف وقصدهم الكيد للإسلام يستندون فيما يعملونه وما يقولونه وما يفقدونه من الباطل على أن هذا بإيحام من هؤلاء اللي هم رجال الغيب وعموم المريدين تربوا المريدين الذين الدهماء الذين يتبعون الشيوخ الطرق وأغلبهم من الكذب الدجالين تربوا على أن ما يسنسنده الشيخ إلى رجال الغيب هذا أمر لا بد أن يطاع ويصدق ولا يناقش وهذه من الابتلاء الذي يقع فيه هؤلاء ولذلك وصع من بعضهم فعلا كما ذكر الشارح أن بعضهم يستعين للجن في ضرر المسلمين وأحيانا يعاون المشركين والمنافقين ومنهم من تعاون مع التتار ومنهم من تعاون مع الصليبيين ومنهم من تعاون مع الباطنية ضد المسلمين بدعوة أنهم وجه من تبع الرجال الضي وأن هذا توجيه رباني وأحيانا يتصور لهم الشيطان بصور أولياء وملائكة بصور أنبياء ونحو ذلك وقد احيانا وهذه من الأمور التي يعني يلتبس على كثير من الناس وأحيانا يزعم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ورد عن النبي في حديث صحيح أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأاه حقيقة لأن الشيطان لا يتمثل به لكن ما يراه هؤلاء من الدجارين واصحاب المخارق وغلات الصوفية ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم عن على الحقيقة ليس لصفاته وإذ... وإذلك لو سئلوا أو إذا سئل أحدهم عن وصف من رأى لا وجد لا وجد ان في رؤيته انتباس راى شخصا لا تنطبق عليه اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قد يراه بزي الصفية قد يراه يرقص في سماع الصوفيه قد يراه متقلد مسبحه هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره فعلا الصوفيه اذا سئل بعضهم وقد كتبوا ما يدل على رؤاهم يرون يرون يعني شخصا لا يتصور لهم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر أهل العلم التقييد هذا أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته فقد رأى لكن إذا متمثل له شيطان أو جني بصفات غير صفات النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لأنه هو الرسول فهو كاذب ولذلك يتمثل له الشيطان يقضى أحيانا على أنه الخضر فعال أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو سألتهم عن الصفات التي رأواها وجبتها لا تنطبق على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما وقعت في فتنة لهم ووقع لهم كثير من البدع التي اعتقدوها بسبب ذلك المهم أن غلاف الصوفية وغلاف الفلاسفة وكثير من الباطنية كانوا يعاونون المشركين وأهل الضلال والفساد على المسلمين لدعوة أن ذلك بتوجيه من الرجال الغيب أو ممن يزعون أن لهم حق الولاية نعم والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء وحزب ما امكنهم ان يجعلوا وليا خارجا عن دائره عن دائره الرسول فقالوا يكون يكون الرسول هو ممدا للطائفتين فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه والحق على الحال كل هذه الارابط لا تمثل ليس فيها را يمثل الحق ولا اهل الحق وكلها اراء موزعه بين الصوفيه والفرق والاهواء الباطنيه والفلاسفه وغيره نعم صلى الله إليك قوله والناس من أهل العلم من أهل العلم فيهم يعني الذين يدعون بالعلم من أهل العلم فيهم إيه؟ هذا لتبعي غlsي من أهل العلم فيهم يعني في هؤلاء أو في, في, في الكلام في رجال غيب على ثلاثة أحسن هنا يقصد أهل الباطل كلهم هؤلاء الباطل والحق أن هؤلاء من أثباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإلا فالإنس يؤنسون أن يشهدون ويرون وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم فهو مقصود هنا المساك والعباد الجهلة منها الصوفية ومن سلك السبيل هو من أسماء الصوفية أهل البداع طبعا قد ينطبق أحيانا هذا الوصف على بعض العباد أهل الاستقامة لكنه وصف غير صحيح تسميتهم بالفقرة غير صحيحة وكما أنها تسميتهم بالصوفية والنساك غير صحيحة قد يسمون عباد لأن من لأن الأمور مشروعاً لأعز وجل قد يسمون العباد لكن تسميتهم نساك تسميتهم صوفية تسميتهم فقرة متفقرة درويش كلها من التسميت البدعية والغالب أن تنطبق على أهل الجهل أو البدع فيهم الجهلة والمتدعين وقوله السلام إلى حالهم يعنون أنهم يعني ما يعملون إلا خير وأن كل تصرفاتهم لابد تفسر بتفسير يؤدي إلى إعدارهم فيها ولذلك يعني كثيرا من الموليدين والمخترين بالصوفية يظنون هذا الصنف لا يعمل إلا خير وإن ظهر منه ما هو شر يفسر بتفسيرات أخرى لها معاني باطنية وهذا المدخل أي كلمة الفكرة يسلم إليه حالهم جعل يعني المنظرين للصوفية وكتاب المقالاتها والمترجمين للرجال الصوفية جعلهم يفسرون ما يحدث من بعض الزناتق الصوفية وغيرهم من معاصي في تفسيرات باطنية جعلوها كرمات جرائمهم ومعاصيهم حتى البغلبة يفسرونها على أنها كرمات لأنهم يقولون يسلم إليهم حالهم يقولون بأن الله عز وجل دفعهم لهذا الأمور من غير شعور أو فتنة للناس لكنهم حالهم على الاستقامة حتى أن الواحد منهم قد لا يصلي الفرائض أبدا لا يصلي أبدا إطلاقا ثم يزعمون له أن روحه تذهب إلى البيت الحرام وتصلي هناك ويزعمون له قد يجلس جثة هامدة أو يتناول بعض الشهوات أمام المصلين ويقولون هذا روحه في الكعبة وقد يتناول الخمر وقد يفجر في العباد ويقولون هذا من كرماته ويدعون له بالرحمة كما يفعل الشعران وال... فهذا مبني على قولهم الفقراء يسلمون لها حالهم ثم تطورت المسألة إلا أن جعلوا كبار رجالهم يسلم إليهم حالهم بإطلاق وأن ما يكون منهم إلا خير حتى الجرائم والشرك والفساد في الأرض يفسرونه بأنه خير نعم ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم وهذا كلام باطل بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية فما وافقها قبل وما رد وما خالفها رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حقيقة إلا حقيقته ولا شريعة إلا شريعته ولا عقيدة إلا عقيدته ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور, الباطنة في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحذور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين لآتي يدخلون في الاسلام تبعا لابائهم كما قال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زق أو زكاريا متحيلا أو مجنونا معذورا فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر فإن هذا خطأ أيضا بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم البلها, البلها الذي هو ضعف العقل البلها الذي هو ضعف العقل وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ولم يقل البل والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المرائين ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين ذلك طبعا كلام أو موقف الملامتية يحدث من عده أصناف من الناس منهم طائفه من المتصوفه ويعني بنوا على هذا على منهج خاطئ اصله الجهل اصله جهلهم في الدين فوان الماهل مثل الواحد منهم يكون له عباده وتنسك واستقامه وصلاه لكنه يتعمد احيانا بأن يفعل ما يذم عليه خوف من ان من تزكيته من التزكيه او خوفا من الوقوع في الرياء وهذا من عبث الشيطان بهم هذا من عبث الشيطان بهم يذهب الواحد منهم إلى مكان غير لائف يقول كلمة فيها إثم قد ينظر نظرة, نظرة معصية ويشهد الناس على هذا من أو يجعل الناس يشاهدون هذا ويسمعونه من أجل أن يظهر لهم أنه لا يزكي نفسه وهو رياء مركب اجتمع فيه الجهل والرياء المركب وعبث الشيطان واجتمع فيها أيضا البدع هذا البدع من إذا اعتقده ودان به لكن هناك صنف آخر قد يكون من غير الصوفية ومن غير أيضا من يعتقد هذا الاتقاد وهو بعض الأصحاب الوساوس بعض الناس عنده وسواس ضد الرياء هذا الوسواس يدفعه إلى أن يترك بعض السنن وبعض الواجبات أحيانا خوفا من أن يقول الناس أنهم رائعين أو يفعل بعض ما يلام عليه ويظهر في بعض المظاهر غير اللائك أحيانا ليبعد نفسه أو كأنه يريد أن يؤدب نفسه لألا تقع في الرياء وهذا أيضا وسوس ويحدث من كثير من الناس في كل زمن وأن يكن أصحاب الطريقة الأولى الذين يتعبدون بذلك عن جهة فينبغي التنبه لمثل هذه المرة الإنسان لابد يستقيم والفرق بين الرياء وبين التصنع واضح التصنع الذي واضح والإنسان إذا وجد عنده مثل هذه الأمور فليعتدل في أموره لا يترك النافل والسنة إلا إذا غلب على ظنه أنه لن يظهر هواه ونفسه في إظهاره فمن هنا قد يترك أحيانا لكن ما تكون عادة له قد يترك بعض الأعمال الظاهرة أحيانا إذا وجد نفسه تغلبه في المرأة أو وجد أمامه ممن له اعتبار يجد أنه يحتاج إلى أن يدافع نفسه دفاعا شديد هذا قد يحدث لبعض الناس في بعض المواقف فإذا حدث هذا مرة لا حرج لكن أن يكون عادة ثم يكون مدخل للوسواس على الإنسان فينبغي أن يحذر وليكن طبيعي في أموره كله في أموره كل فيما يت... يعني يعمله من الواجبات والسنن أو فيما يتركه من المحضورات نعم باب الاعمال الصالحه يكون مبني على ثور او مبني على يعني طلب الاجر من الله عز وجل هذا لا حرجه يعني مثل خفاء الصدقه لكن الاعمال اللي اصل فيها الظهور الاصل فيها الظهور مثل القامه بالفرائض وشعائر الحج ومثل الذكر التكبير في المشروع رفع الصوت فيه مثل التكبير في مواسم التكبير في عشرة الحجة وفي الأعياد وغيرها ومثل السنن الرواتب وغيرها من الأصل فيها إذا كان الإنسان الغالب إن, أن اقامتها في المسجد أصلح له لأن بعض الناس يقول إذا ذهبت البيت لسيت أو انشغلت البيت ملي بالصوات والمجعيات وهكذا إذا كان الأمر طبيعي فلا حرج في ذلك ف... لكن هناك أعمال يعني ليس الأصل فيها الظهور مثل الصدقات وغيرها فلا حرج من فيها بل ربما يكون أولى له فيها لأن هذا أبلغ للإخلاص إذن مسألة خفاء العمل عادل راجع إلى طبيعة العمل وأصل في شرعا فإذا كان الأصل فيها الظهور فينبغى أن يظهره الإنسان وإن أخفاء بشرط لا يكون هذا دائم فلا حرج وكذلك العكس الله عنه. وكذلك الذين يسعقون عند سماع الانغام الحسنه مبتدعون ضالون وليس للانسان ان يستدعي ما يكون ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن في الصحابه والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القران بل كانوا كما وصفهم الله تعالى اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا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 فاولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم ومن علامات هؤلاء انه اذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع اذا حصل لهم نوع ايفاقه بالكفر والشك والشرك ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم وأنا الشيخ يشير مثل ذكرها الشيخ الإسلامي من تيمية كثيرا ورددها في كلامه على أحوال الصوفية والعباد الأوائل وهي من المسائل الحقيقة التي تحتاج إلى تأمل وهي أن هناك ممن يدعون التصوف أو يدعون التعبد من يحدث عنده أحيانا نوعا من ما نسميه الهستيريا أو نوعا من الجنون يفقد عقله أحيانا أو يكون عنده هذيان في بعض الأمور وإذا زالت هذه الحال صار مستقيما على السنة وعلى وذكر شهر سنة مئة من هؤلاء مثال البسطامي وابن أبي الحواري والتستري ونحهم وهؤلاء لهم شطحات كبرى بعضها شركي بعضها كفري وبعضها فيه ضلال مبين وكثيرا ما يقول, يقول الشيخ السلام بأن هؤلاء علمهم من المعذورين والدليل على هذا أنهم إذا ما حدثت لهم هذه الحالة إذا كانوا على حال الصحو أنهم يقرون بكلام من خير كلام السلام الاعتصام بالسنة والالتزام بالكتاب والسنة ودفاع عن العقيدة وكراهية البجعة والرد عليه وفعلا هؤلاء بالذات وأنثالهم لهم درر في الرد على أهل الأهواء وعندهم حكم في تقرير الدين وتقرير السنة حكم تكتب بماء الذهب ومع ذلك فيهم نوبات جنونية يتكلم الواحد منهم بكلمات مقتضاها كفر أو ضلال أو شيء من مذاهب الملل والنحة الموجودة من غير المسلمين لكن يبقى فيه مشكال يبقى في امثال هؤلاء اشكال وهذا يحتاج الى تامل وهو انهم حينما يتلفظون ببعض الالفاظ غير اللائقه نجدها ان الالفاظ راجعه الى اصول ومناهج مقننه عند الفلاسفه الباطنيه فمن اين اتتهم كيف اتتهم ربما الشياطين يتكلمون بها سنكن وهذا مما يعذرون به كان كذلك لكن مع ذلك في هذه الحالات التي يهسترون فيها يقررون أصول صارت فيما بأصول باطلة كانت موجودة في المجوس وفي الصابئه وفي متعبدة النصارى وموجودة في الديانات الهندية أصول فلسفية بدعية تتعلق بالعقائد والسلوك تتعلق بالعقائد والتصوف والعبادة هذه الأصول التي خرجك من أفاه هؤلاء البدعية صارت فيما بعد هي أصول المتصوفة المنحرفة وهي أصول الباطنية وهي أصول الفلاسفة فقوله بأن هؤلاء يسلم لهم أو يعني يعدرون قد يعدرون من جانب لكن ما يتلفظون به لابد أن يكرر بأنه باطل ولابد أن تأخذ من أحوالهم العبرة وأن يحذر من مثل هذه الأحوال لأن تزكيتهم قد يفهم منها انتزك المطلقة قد يتتبع الناس أقوالهم حتى في حال الهديان والهسترة وهذا فيه نظر فلينبعي فأمره وحبذا لو يتصدى له باطل بالعلم لأن هديان هؤلاء لا يزال هو المرتكزات للمتصوفة التي اعتمدوا عليها في نشر باطلهم وفي تقرير أصول البدع وزعموا أن هؤلاء من المرضيين عند السلف ويستدلون بكلام شيخ الإسلام وغيره وأن السلف زكوه فنقول التزكية مشروطة والتزكية مضبوطة بضوابط الشرع وليست مطلقة والله أعلم ما أدري والله ما يحضرني كلام من في الكتاب لكن في العموم كلامهم الجيد لا بأس بسياطه وساقه كثير من الأئمة حتى الإمام أحمد بكتاب الزهر ساقى شيئا من كلامهم الجيد الطيب كلامهم الجيدة الذي ينمي في الناس الإيمان والعمل الصالح وينمي في الناس العقيدة السليمة والدفاع عنها لأنه كما قلت فعلا العجيب أن هؤلاء رغم وجود الشطحات فيهم حال الاضطراب إلا أنهم حال صحوهم لهم كلام من الحكم يعني أعجب به السلف وجعلوه أحيانا من مناهجهم وصورهم وكذلك العكس كلامهم حال الاضطراب وحال الـ يعني الـ الفترات الجنونية أيضا يعتبر من أصول من أصول البدن مثل كلام رابعة قولها لا أعبدك يعني الله عز وجل رجاء لجنتك ولا خوف من نهلك هذا كلام خطي الرجاء والخوف أصل من أصول العبادة ضرورية جدا كان تقول لا أعود الله إلا بالمحبة وهذا حقيقته كفر تكلم ذا قالته وما وقصدها الله أعلم بذلك ذنون النصر يؤثر من ذلك ابن أبي الحواري الحكيم الترمذي التستري البسطاني كلهم أذر عنهم مثل هذه الأمور لكن مع ذلك السلف رووا آثارهم التي في نصر العقيدة وفي الزهد وفي العبادة التي لها فائدة رووها واعتمدوها وجعلوها من الأمور المفيدة وهذا من ما يدل على أنصاف السلف وعقيدة يدل على انهم ياخذون الحق اينما كان لكن بقي هل نعلق الناس فكرات مثل هذه الكتب اقول الكتب التي كتبها مأمونون ولا رووا الا الطيب لا مانع ان يسرف لها الناس قوم لكن هناك بعض الكتب اللي روى تحولها هؤلاء مثل الحنيه ومثل بعض كتب المتأخرين من يعني مثل ابي طالب المكي والهروي في كتابه منازل وغيرها أنا أرى أنها لا يقرأها عامة القرى ولا طلاب العلم الناشوي ولا يوجهون إليه لأنها جمعت بين الصالح والطالح وزكت هؤلاء مما يجعل القار يقع في غلطاتهم على أنها من الحسنة فيحسن أن الذين خلطوا أقوال هؤلاء الصالح منها, الصالح منها وغير الصالح ألا تقرأ كتبهم وألا تقرأ هذه المصنفات التي ما ميزت الأولى اجتناب تجنبها إلا أن طالب العلم متمكن يستفيد من قراته نعم ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسكه وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصه ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله سنة باركة محمد هذا الموقف وصلى الله وسلم وبركة عن بينا محمد وعلى أهلي وصحبه أجمعين لدي بعض الأسئلة يقول سمعنا وقرأنا بأن الوسيلة إلى الله عز وجل تجوز أولا بأسمائه وصفاته والعمل الصالح وبعض الصالحين كما ورد في حديث عمر عندما استسقى بالعباس ولكن يقول سمعته بأن الوسيلة للصالحين فيها خلاف فمنهم من جوّز ذلك ومنهم من رد هذا الأمر الوسيلة بالصالحين بمعنى طلب الدعاء منهم يجوز لكنه ليس بإطلاق يجوز لكن ليس بإطلاق يعني بمعنى الأكثر منه أحياناً يؤدي إلى ضعف التوكل وضعف الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة والاتكال على العقل أما أن يكون أحياناً بمناسبة ولمن ظهر صلاحه بأن تطلب منه ما يدعو, ما يدعو به لك فهذا جائز عند الجمهور السلف لكن من السلف من خالف به من السلف من منعه مطلقا واعتبر قصة عمر الخطاب ضعيفة أو ربما لم تبلغه ومع ذلك يبقى الراجح والله أعلم أنه يجوز أن يطلب المسلم من الرجل الصالح أن يدعو له لكن لا يكثر من هذا في كل مناسبة إن إنما إذا كان لهذا الأمر موجب كان يكون في حال اضطرار أو وجود كربة وهذا الرجل الصالح في مكان فاضل أو في زمان فاضل أو سيشرع في عمل فاضل فلاحرد من أن يطلب الدعاء بشرطا لا يعتمد عليه بمعنى أن يتكل ولا يدعوه وربه فهذا من التوسل الجائز وتسمية توسل تسمية فيها نظر يعني ليست من صور التوسل ال ال التي يفهم منها الناس المعنى الشرعي التعبلي إنما توسل لغة هو توسل بمعنى أنه طلب الدعاء من الغير فعلى هذا هذا في في يعني رأي الجمهور أو أكثر السلف على أنه جائز بشروطه قل ما الفرق بين, بين المكرى على الكفر وبين من يكفر خائف هو الخوف نوع من الكراه الأفر الخوف إذا كان خوف طبيعي من من له مكتبى طبيعي فهو نوع من الكراه هو نوع من الكراه بل ربما الكراه نوع من الخوف أيضا فالإكراه بابه واشع قد يكون الإكراه إحيانا غير منظور لكن في أمر يعني الإنسان يشعر به شعور حقيقي فالمهم أنه لا فرق بين المكره الكفر وبين الخائف لأن الخائف مكره بمعنى هل جميع صور الخوف يصدق على صاحبها أنه مكره؟ ما أدري يعني قد يكون الخوف أحيانا توهم وقد يكون وسواس وقد يكون هلع من الهلع اللي يصيب بعض الناس وقد يكون ضعف إيمان وقد يكون حقيقي هذه مسئلة رافعة إلى نوع الخوف الذي يريد وممن خاف ولماذا خاف ما حكم قول رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم جهارا ليس ولا يجوز دعوى من ربما من هذه من البدع المغلظه وربما تكون كفر من يدعي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا فلا يصدق بذلك قد لكن قد يراه في رؤيا لان الرؤيا التي وردت في الحديث وانها حق هي رؤيا المنام وإن كان في بعض الحديث وردت مطلقة لكن جمهور أهل العلم حملها على رؤية المنم على الحديث الأخرى والحديث إذا كان مجمل ثم جاء ما يفسره أو يقيده أو يبينه فلابد أن يحمل على المبين على المفسر والحديث التي وردت في أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق بدون ما يشير إلى معنى الرؤية محمولة على الحديث وهي الأكثيرة وضاضحة على الحديث التي تدل على المنام ولأن دعوة الرؤية, الرؤية العينية إذا فتحت للناس أدت إلى فتن عظيمة في الدين وعلى أي حال لا يصح أن أحدا من الناس يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه للقضاء كيف يدخل للتطير في السحر السحر المعنى الواسع هو كل ما يؤثر تأثيرا خفيا على الإنسان تأثير غير مباشر تأثير غير طبيعي لا شرعي ولا طبيعي فإذا كان المؤثر غير طبيعي ولا شرعي فهو نوع من السحر بمعنى العام لكن السحر بمعنى الأخص هو التأثير عبر أمور محسوسة سواء كانت أقوال أو أفعال أو تصرفات أو أمور مادية يتم العقل فيها بين السحر والشيطان فهو نوع أي تطير نوعا من السحب بمعناها العام اللغوي لا بمعناها الخاص والله أعلم وصل الله وسلم وبركة على البيان محمد وعلى آله وصحبه أجمعه وصلنا إلى صفحة 732 ولازال الحديث عن سماع الغامل وعن السماع عند الصوفية وأنه نوعا من الدجل ويؤدي إلى الهذيان والاستلام والوجد وما يسمونه الطريق إلى الكشف ونحو ذلك اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده قال رحمه الله تعالى وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف من. فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع وذلك كله من الأحوال الشيطانية وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم هم معشر حلوا حلو النظام حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفلوا مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن لجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خالق للعادة ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله ومن اعتقد هذا فهو كافر فقد قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور الذين في هذا إشارة إلى أن أكثر الذين يتعلق بهم الصوفية من يعني الأشخاص الذين عندهم شيء من المخرقة تكون خارقهم عن طريق الشياطين وعن طريق الجن والجن سواء كان الجن الحسق والفجار وهو الغالب أو حتى بعض الصالحين من الجن يستهويهم تعلق الإنسان بهم لأن الجن بطبع أضعف من الإنسي ويهابوا لا كما يظن كثير من الناس أن الجن له سلطة. الجن له سلطة وأنه يعني أقوى كوى وأقوى إرادة من الإنسان لا بالعكس والصحيح الإنسان أقوى على الجن إذا اعتمد على الله عز وجل والجن في طبعه من الإنس فإذا وجد من الإنس نوع انجذاب إليه فرح بذلك واستهواه أن يسيطر على الجن ولذلك يحدث حتى من بعض المقصرين من صالح الجن استحوال على صالح الإنس فيحبون أن يخدمونهم وأن يقدموا لهم شيء من يعني مما يقتنبهم إليه ولذلك يقعون في الكذب أي الجن يقعون في الكذب من أجل استدراج الإنس ومن أنجل يبقوا متعلقين بهم فلذلك ينبغي التنبه خاصة من الرقات والقرة الذين يقعون على بعض الممسوسين ينبغي التنبه لهذه المسألة وهو أن بعض صالح الجن حتى وإن كان فيه صلاح كصالح الإنس أحيانا يكذب بل ربما يعني يضطر للكذب لأن الموقف بالنسبة له حرج والإنس لا يقدر هذا الموقف فالإن جني أضعف من الإنس ولذلك نتيجة لضعفه قد يضطر للكذب وإن كان صالحا أما فجرت الجن والشياطين فمن باب أولى أن يكون عبثهم في الإنس يعني مما يصل إلى حد دعوى تكبر عند الإنس وتجعلهم يظنون أن هذا الإنس إلا الممسوس إنما يتلقى عن الله وجل أو يتلقى بإلهام مباشر أو برؤى وكرمات وكل ذلك من عبث الشياطين وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عد طبع الله على قلبه وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو الضال ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل قال نعم ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان وهذا الموضع مفرق, مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة فحرك ترى وكذا من يقول بأن الكعبة تطوخ, ب... تطوخ قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد من يعني الكلام عن العلم اللدني مسألة دعوة العلم اللدني دعوة يدعيها طائف من الناس وكل له فيها فلسفة وخلاصة الأمر في مفهوم العلم اللدني أن هناك دعوة من كل طائفة من طائف الضلال تعتمد على أن أنهم يستغنون عن الشرع وأن شيوخهم أو, أو الأولياء الذين يقدسونهم يتلقون العلم الشرعي أو العلم الإلهي بلا واسطة أي بدون أن يكون ذلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو عن طريق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن السنة فالتلقي عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى علم لدني لكن فيه فلسفات مختلفة فالأولياء الرافضة يزعمون أن العلم للجن علم موروث موروث أطلعه الله عز وجل على طوائف من بني آدم توارف هذا العلم إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى ذريته من فاطمة رضي الله عنها ثم بعد ذلك بقي يتوارف فيما يسمونه العلمة هذا العلم يقول محصر بالغريزة أن هؤلاء ولدوا علماء وأنهم انفتح لهم باب من الغيب بل أنهم يرون أنهم يعلمون الغيب كل أحيانا وأنهم لهم تدبير في الكون ويسمى عندهم هذا أو عند من يتكلم عنهم العلم اللذن يقولون الأولياء اجتملوا الأولياء اجتملوا على العلم اجتمالا ولم يحصلوه تحصيلا وأنهم متى ما شاءوا انفتعت لهم أبواب الغيب وأن هذا العلم متوارث منذ آدم في أشخاص من شخص عن شخص إلى أن وصل إلى دعواهم إلى الأئمة الصوفية يزعمون أن العلم الذي له عدة طرق منها ما يحصله الشخص بالتعبد والتحنث والرياضة العبادية بحيث أنه يتحلل من الدنيا وينقطع عنها حتى تسفو روحه ويتصل قلبه بالله عز وجل فينفسح له الغيث مباشرة وبعضهم يقول ان أنه يتلقى العلم اللدني عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أن يكون ذلك عن طريق كتاب السنة أو عن بعض الملائكة أو عن الخضر مباشرة وأن الخضر يعلم هؤلاء إلى إمه ويطلعهم على اسرار التحكم في الكون وعلم الغيث لكن هناك من الفلاسفة الذين نزعوا نزعت التصوف من لهم في ذلك مذاهب أخرى ويظن أن منهم من يرى أن العلم للدني يتم بالإشراق ومنهم من يرى أن العلم للدني الإشراق هو إشراق النور الإلهي على قلوب هؤلاء الذين نزعون أنهم أولياء أو أئمة فتنكشف لهم أمور الغير ومنهم من يرى أن ذلك يكون عن طريق الفيض وهو اتصال الروح بالقوى العقلية التي تتحكم في الكون ما يزعمون أن المتحكم في الكون هو العقل ومنهم وما بين هذه المذاهب مذاهب كثيرة ومنهم من يزعم الحلول أي أنه تقمص الإلهية وأن الله عز وجل حل فيه وحل فيه شزء من الإلهية فمن هنا انفتع له الغيب بناء على أنه أصبح يحمل خصائص الإلهية وبين هذه المذاهب المذاهب الشتى المهم كلهم يجتمعون على دعوة أن هناك من أئمتهم وأوليائهم وشيوخهم وفلسفتهم من يتلقى العلم الكامل أو كثيرا من أمور الغيب بدون الوحي الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا فهلا خرجت الكعبة إلى الحجيبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر السورة قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين اخترقوا في دينهم على تنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة وروى الإمام أحمد عم عاذ بن جبلين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاسية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهوا فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحالة وهم فيها في جاهلية ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية نتفع عند هذا الحد لن نحتاج إلى الكلام عن بعض النقاط الرئيسية فيما سبق وأبدأ ببعضه الآن وأترك الباقي للدرس القادم فأولا نحتاج إلى أن نتعرف إلى معنى الجماعة كما ورد في الكتاب والسنة بمفهوماتها العام, العام ومفهوماتها الجزئية وأتحدث الآن عن المفهوم العام للجماعة أما المفاهيم الجزئية تحتاج إلى وقت طويل نظرا لأهمية هذا الموضوع في عصرنا ونظرا لاختلال مفاهيم كثير من المسلمين عن الجماعة في هذا اليوم مما ترتب عليه الخلط في كثير من المسائل التي تتعلق بحقوق الجماعة ومعانيها وتتعلق بعدم إدراك المخاطر في الفرقة والشذوذ فأولا مفهوم الجماعة العام الجماعة في مفهومها المقصود بها القوم المجتمعون على أمر ما والجماعة في الشرع هم جماعة المسلمين هم جماعة المسلمين في هم جماعة المسلمين وتتحقق جماعة المسلمين العامة في عدة صور من صورها الاجتماع على الحق أي على السنة أي على الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صور الجماعة الاجتماع على الإمام والوالي ومن صور الجماعة الاجتماع على مصلحة من مصالح الأمة العظمى ومن صور الجماعة الاجتماع على أصول الدين الظاهرة مثل الاجتماع على الصلاة الاجتماع في الجمعة الاجتماع في العيدين الاجتماع في الحج الاجتماع و من صور كذلك هذه هذا النوع من اجتماعه